تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ قال يوسف الامين هو الذي يسمع المؤمنين ويجيب دعاءك ربك ويعلمك I don't know. قول <تصفيق> صالح يوم تعق ويطلع أَوْ عَيْنَانِ مِنَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينِ بِأَمْرِ هَذَا وَمَنْشُورُ لا <تصفيق> صالحين Oh, well.